آه آه آه آه آه يجول الشوق بين جناني والدمع يجرح ناعما لجفاني بيت يضم الذكريات بصدره والحب بين السقف والجدران. لي فيه مساحته الأثيرة قصة نبضت بصدق الشوق والتحنان بدت حكايتها بيوم ولادتي وشهدت حبكتها مع إخواني فهنا أنا رفعت حينما حبوت وحينما مشت على الميزان وهنا بمريولي حملت حقيبتي ومضيت نحو العلم والإيمان وكبرت والذكرى تمر بناظري طيفٌ من اللمحات بالعيان لأبي علي ما ظلت واتر ذكره وسماته كالمسك والريحان ما زرت مجلسه بحين حياته إلا وفاحت نفحة القرآن بقلب بجدتي الحبيبة ما مثلها بالكون قلب ثاني لطف زاد كرا الحنان لطيفة تدعو فينم السعد فيها صاني غابت ولا زال اللمان بدارها طلق عني كالفؤاد الحاني وتظل بكل رحابه من أول الأبواب للأركاد إني تعز علي حين فراقه صور تراءت في مدى عياني غبت غاب ونداد بذكره سيضل في ذكره حسبه بأن الذكريات وفية تبقى بعمق الروح والوجدان فلعل منزلنا الجديد نرى به ضعف السعادة والمعيش خافقيهم أصدق الأحباب والقلال أغلى الذين حفظتهم بمحاجري لا ذبت فيهم حرة الأشجال فعسى لأجداد نعيم جناله في روضة في ظلة الأفنان وعسل بأن يضم شتاتنا جمعا بدار الخلد والرضوان <تصفيق>